يصر أقوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاكم الله جميعا وبارك فيكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شأنفسنا ومسيئات إعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 نسأل الله العظيم رب العمس عظيم أن يجير نوائيكم من عدب النار ونسأله جل وعلا أن يجعل نوائيكم من أهل جنته كما نسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين كما تقرر فضل الله تعالى أنه سيشرع في شرح الأصول التلاتة وذلك بعد مجلس السماع الذي مر بفضل الله تعالى وبعد الإخوة ونزولا عند رغبتهم أنهم يطلبون مجلسا آخر لسماع المتني لأنهم لم يحضروا المجلس الأولى فنقول لهم أبشروا إن شاء الله تعالى وحياكم الله ف فبإذن الله جل وعلا قريبا سنعقد مجلسا آخر لسماع هذا المتن المبارك وأما الذين سمعوا وأما الذين سمعوا المتنة فالحمد لله وضعنا الإجازة في المنتدى وإن شاء الله تعالى ستتوصلون بها بإذن الله جل وعلا إذن سنشرع في شرح هذه الأصول التلات وتقلبت بين الصروح أتأملها فوجدت شرحا ورشأت بالجنة فوجدت شرحا في الحقيقة في أعجبني لبساطة أسلوبه وينطبق عليه قول ابن عباس كما جاء في قوله تعالى ولكن يكون ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون فقال الرباني هو الذي يتعلم صغار العلم قبل كبار فرأيت في هذا المثل تشخيصاً لمقولة ابن عباس أن يتعلم أو نتعلم جميعا هذه الأصول الثلاثة من خلال هذا المتن المبارك. ألا وهو المتن الذي شرحه أو شاركه الشيخ عفوزان حفظه الله وما يهمنا لهذه البداية ويسمعه بحصول المأمول بشروح ثلاثة أصول ولا بأس كمقدمة إن شاء الله تعالى أن نقرر هذا الكتاب وإذا أحب الإخوة أن ننتقل إلى مستوى أعلى مع هذا الشرح بإذن الله تعالى وحينذاك ننتقل إلى شرح آخر شرح الشيخ العتيمين وشرح الشيخ عبد الله الخضر أو هناك شروح كثيرة لفضل الله تعالى تختلف من شرح إلى آخر بحسب كمه وكيفه إذن نبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذا المتن المبارك إذن بدأ المصنف رحمه الله متنه بالبسملة بدأ المتنه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبعث بكتبه يبعث بكتبه إلى الملوك كما بعت إلى هرقل العظيم الروم أه؟ كما جاء في البخاري في كتاب بدء الوحي حيث جاء بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هلق العظيم الموضوع. نعم وأما الأحاديث القولية في مسألة البسملة أه؟ كحديث كل أمين ديبال لا يبدأ في بسم الله فهو أبطر فهو أجدع فهو أقطع فهو كل هذه الأحاديث ضعفها العلماء وعشار إليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة الإرواع من أراد الرجوع إليها فليرجع إليها بفضل الله تعالى إذن لماذا بدأ المصنف بالبسملة بدأ المصنف بالبسملة والبدء بها يدل على أمين الأمر الأول كتاب الله تعالى حيث بدأ بالبسمة اه اقتداءا بكتاب الله جل وعلا اه بدأ كذلك المصنف رحمه الله بدأ كتابه أو هذا دلما المباركة بالبسمة والثاني ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته إلى الملوك نعم إذن قوله باسم الله أه؟ باسم الله إذا هذا جار ومجرور متعلق بمحدوف أه؟ يقدر, متأخرا. أه؟ يقدر متأخرا والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أنه يقدر متقدما هذا هو الأصل لكن في البسمة التي يقدر متأخرا ليحصل التبرك بالبسملة ليحصل التبرك بالبسملة وأما نوعية المقدر فإنه يقدر بما يناسب المقام ماذا نقول مثلا كيف نقدره نقول مثلا بسم الله أقرأ بسم الله أقرأ والذي يكتب ها إذا كتب ماذا يقول ها بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أكتب وعلى هذا يقاس باقي الأفعال ها؟ لو أردت أن تأكل مثلا فقلت بسم الله بسم الله أأكل وهكذا إذن قال بسم الله يعني حصلت البداءة نعم تمام مقدم مناسب للمقام مؤخر جيد حصلت البداعة ببسم الله لكن لو قال أكتب بسم الله لصارت البداعة بغير البسملة لصارت البداعة بغير البسملة لهذا يقدر المتعلق متأخرا والمراد بسم الله هنا كل اسم من أسماء الله تعالى ولفظ الجلالة ولفظ الجلالة اسم من أسماء الله تعالى ومعناه المألوه حبا وتعظيم المألوه حبا وتعظيم قوله بعد بسم الله الرحمن ماذا نقول في هذه الكلمة الرحمن الرحمن هذه ها من أسماء من أسماء الله الخاص به ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحمن؟, ما معنى, الرحمن؟ ما معنى الرحمن رحمته لكل الخلائق أو الموسى للرحمة لكل الخلائق يعني ذو الرحمة الواسعة تمام ما شاء الله ذو الرحمة الواسعة يعني رحمته تشمل البر والفاجر ذو الرحمة الواسعة ما شاء الله هذا هو المقصود بالرحمة قوله الرحيم الرحيم هذا كذلك اسم من أسماء الله ومعناه ها معناه موصل رحمته إلى من يشاء من عباده أه؟ تماما لعباده المؤمنين فقط فما جاء في قوله تعالى للمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم تماما ذو الرحمة الواصلة الله يكرمك ذو الرحمة الواصلة وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين، رحمة الله عليه نعم ذو الواصلة تماما الرحمن يصفة ذاتي لله جل وعلا طيب قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحومي فكان الأول للوصف والثاني للفعل فكان الأول للوصف والتاني للفعل فالأول دل على أن الرحمة صفته والثاني دل على أنه يرحم خلقه برحمته نعم الرحيم صفة فعلية تمام سنزاكم الله خير إذا هذا فيما يتعلق به الرحمن الرحيم ونسأله جل وعلا أن يرحم من رأيكم برحمته ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمة الله عليه إلى المتن فقال اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله هذا دعاء من المصنف رحمه الله لك أيها القارئ هذا دعاء من المصنف رحمه الله لك أيها القارئ يا طالب العلم وهذا يدل على محبته لك وشفقته عليك وأنه راغب في حصول الخير لك والشيخ رحمه الله يستعمل مثل هذه العبارات كثيرا يقول اعلم رحمك الله اعلم أرشدك الله لطاعته أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا الآخرة هكذا ينبغي أن يكون الشيخ أو المعلم أو كذا مع طلبته أن يدعو معهم حتى يستأنس به ويستعنسوا بكلامه وبمجلسه فهذا منهج ينبغي أن يتصف به الدعاة ومعلم خيري في مجالسهم وكلمة إعلم يؤتى بها من باب التنبيه من باب التنبيه وحتى السامع على أن يصغي لما سيقال إعلام عندما تسمع كلمة اعلم يعني هناك كلام سيأتي فهي أمن بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليك من العلوم ولهذا ينبغي للمتكلم وعليكم السلام الله ينبغي للمتكلم إذا تحدث أمام الناس أن يستعمل معهم بين الحين والآخر العبارات التي تشد أدهانهم معه ها؟ وفي الحقيقة هذه مسألة للأسف الشديد تفتقر إليها بعض الغرف يا أسماء كثيرة غاكن عندما تسال سؤالا او كذا طال الاجابه ضعيفه او قليله حتى لا ينقطع الدرس. جزاكم الله <تصفيق> <طيب. إذن تصفيق> قنا كلمة اه اه اعلم قلنا ينبغي للمتكلم إذا تحدث لا لا لا داعي لا داعي لا داعي ينبغي للمتكلم إذا تحدث أمام الناس أن يستعمل معهم بين حين وآخر العبارات التي تشد أذهانهم معه لأن السامع بطبيعة الحال يحتاج إلى ما يحرك ذهنه ويتير انتباهه ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرح السؤال بين الحين والآخر على الصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هكذا أتدون من الغيبة والقصد من هذا أن السامعين يستعدون لسماع ما يقال وهذا للمقدمات المناسبة للكلام من باب المقدمات المناسبة للكلام قوله رحمك الله جملة خبرية لفظا من معنى لأن المراد بها الدعاء للمتعلمين بالرحمة أي غفر الله لك ما مضى من دنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل هذا إذا أفردت الرحمه وإذا قونت بالمقفرة المغفرة لما مضى والرحمه لما يستقبل. طيب <تصفيق> فالمحسفة تقن المعمرة والرحمن لما يستقبل بالتوفيق للخير والسلامة من الدنوب. قوله يجب علينا يجب علينا تعلم أربعة مسائل. نعم الأولى العلم المقصود هنا بالوجوب الوجوب العيني لأن معرفة الأمور العقدية من الواجبات العينية أنت ملزم أنت ملزم بأن تعيف ربك جل وعلا لأن معرفة الله جل وعلا هي من الأصور ومن المعلوم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قال يجب علينا يعني الوجوب العيني وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه يجب علينا تعلم والتعلم تحصيل العلم والعلم هو ماذا هو معيفة الهدى بدليله معيفة الهدى بدليله وما أيضا المراد بالعلم هنا ها هو ماذا؟ أي علم هذا يقصد؟ أي علم يقصد الشيخ؟ يجب علينا تعلم ما المراد بالعلم؟ المقصود به العلم ماذا؟ العلم الشرعي العلم الشرعي والمقصود به ما كان تعلمه فرض عين وهو كل علم يحتاج إليه المكلف يحتاج إليه المكلف <تصفيق> قلنا العلم الشرعي وكل علم يحتاج إليه المكلف يحتاج إليه المكلف في أمع دينه أصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو واجب طيب قال الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يطلب العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه والحداد فلواجب على المسلم أن يتعلب ما يجب عليه من أمر دينه مما, يتعلم مما يتعلق بعقيدته هذه أمور لابد للمسلم أن يتعلمها وأن يبحث عنها وأن يسأل عنها وكذلك مما يتعلق بعبادته ها؟ كيف يعبد الله جل وعلا لكن للأسف الشديد نرى أن المسلمين اليوم يسألون عن كل شيء يسألون عن الأمور الدنيوية يسألون عن المشاريع حتى لا يفشلوا فيها يسألون عن السوق كيف هو حال السوق قبل أن يدخلوه وكذا إلا أمور دينه من الأسف الشديد لا يسألون عنها إذن لابد للمسلم أن يسأله يتعلق بأمر دينه من عقيدة وعبادة ومعاملة وعليه أن يسأل أهل العلم وأن يحضر من الإعراض عن جاء عن الله تعالى وعن رسوله وعليه أن يقبل النصحة والتوجيه وينقاد للحق فهذه صفة المؤمن الحق أه؟ يعني هذه الأمور تدخل في العلم العيني أما العلم الذي تعلمه هو من باب فرض الكفاية كتفيع المسائل الفقهية والاطلاع على أقوال العلماء وعيفة الخلاف ومناقشة الأدلة فهذا ليس بواجب على كل مسلم فإذا وجد أو وجد من يقوم به من أهل العلم صار في حق الباقين سنة نعم تماما قال الشيخ رحمه الله يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم العلم أه؟ بماذا شرح العلم قال وهو معيفة الله ومعيفة نبيه ومعيفة دين الإسلام بالأدلة أه؟ ومما يدل على أن العلم واجب وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا الحديث صححه الشيخ الباني رحمه الله كما صحح الشيخ أبي سعق الحويني من طرق عدة تفوق الطرق التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث وقد فسر الشيخ رحمه الله العلم الذي لا بد من تعلمه بأنه يتناول ثلاثة أمور فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وخص الشيخ رحمه الله هذه الأمور لماذا؟ لأنها هي الأصول هي أصول الإسلام هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها وهي التي يسأل عنها العبد في قبره فالإنسان إذا عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام بالأدلة كمل دينه فهذا هو العلم الشرعي الذي لابد منه هذا هو العلم الشوعي الذي لا بد منه قوله معرفة الله معرفة الله أي أن معرفة الله تعالى هي أساس الدين ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله تعالى وذلك بالنظر في الآيات الشرعية من الكتاب والسنة والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فتأملك لهذه المخلوقات سيدفع بك إلى معرفة الله لأنه لا يمكن أن تكون هناك طاولة بدون نجاة إذن فكل هذه الخلائق المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا من جبال وأشجار وكذا وكذا وسماء وأقمار توصلك إلى أن هناك ربا هو خالقها وكذلك بالنظر في الآيات الشرعية التي جاءت في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن هذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله تعالى والانقياد له هذه المعرفة الأولى الثانية ومعرفة نبيه أي أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف وأحد مهامات الدين لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله ما هو المبلغ عن الله جل وعلا وهذه المعرفة ماذا تستلزم منك؟ تستلزم منك قبول ما جاء به من عند الله من الهدى ودين الحق وسيئة إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في محله ثم قال ومعيفة دين الإسلام بالأدلة الإسلام له معنيان معنى عام ومعنى خاص لأنه قل وردت أدلة تدل على أن الإسلام خاص بهذه الأمة ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في الشرائع السابقة يعني الدين الذي كان في عهد موسى يعتبر إسلاما والدين الذي كان في عهد نوح يعتبر إسلاما والدين الذي كان في عهد عيسى وهكذا وديننا نحن كذلك هو دين الإسلام وتحريرا لهذه المسألة نذكر كلام شيخ الإسلام أحمد الله وهو أن الإسلام بالمعنى العام يراد به عبادة الله وحده لا شيء كلا وهذا دين الأنبياء عموما أما الإسلام بالمعنى الخاص فيراد به الدين الذي بعث به الله نبيه محمدا وجعله خاتمة الأديان لا يقبل من أحد دين سواها وأنه ارتضاه لهذه الأمة قوله بالأدلة يعني بالأدلة جمع دليل والدليل على وزن فاعل بمعنى فاعل اسم فاعل من الدلالة وهي الإرشاد إذن الدليل هو ماذا؟ هو المرشد إلى المطلوب هو المرشد إلى المطلوب وهو إما سمعي وهو ما يتبت بالوحي من كتاب أو سنة وهذا من خصائص هذه الأمة أنها أمة دليل أنها أمة دليل يعني أنت مطلوب منك الدليل في كل شيء كل عمل أمرت به أو أمرت به يلزمك أن تقيم هذا العمل على دليل أو بدليل وإذا أردت أن تبلغ أو تدعو أو كذا لا بد أن تدعو بالدليل فالدليل نور في الحقيقة يضيء الطريق للمسلم ونحمد الله جل وعلا أن نصرنا نسمع بالدليل وأن ديننا صار بالدليل وإلا في زمان ما كان الدين عبارة عن كلام قاله فلان أو علان أو قالته جدة فلان أو جدة علان يعني حتى الجدات كنا يعطين دوسا في الدين لكن كيف هي هذه كلها خرافات وأساطير وأحاجيوة لا علاقة لها بدين حتى منى الله علينا هذا الخير فصرنا ولله الحمد نسمع بالدليل و منك الدليل أو تطلب الدليل من غيرك هذه نعمة لو أتاك شخص وقال لك افعل في صلاتك كده تقول له ما دليلك ما, ما دليلك هكذا. وأنت كذلك إذا أردت أن تعلم شخصا شيئا لا بد أن تعلمه إياه بالدليل حتى لا يقول قال فلان بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذن هذا هو المقصود بالدليل، هذا هو المقصود بالدليل هو الدليل السمعي أي ما تبَت بالوحي من كتاب أو سنة، وهناك دليل عقلي وهو ما تبَت بالنظر والتأمل وسيأتي شيء من ذلك أثناء رسالة. نعم. كنامة. وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. قول المصنف رحمه الله التانية العمل به. يعني هذا العلم الثاني العمل به أي العمل بالعلم لأن العلم لا يطلب إلا للعمل يلبق أن يتحول هذا العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه وفي الحقيقة هذه الأزمة التي تعيشها الأمة اليوم هي أزمة العمل بالعلم ليست عندنا أزمة نصوص أو أزمة سنة حاشة وكله، لكن المشكلة التي عندنا اليوم هي أزمة عمل وإلا عندنا من الأحاديث بفضل الله تعالى ما لم تكن عند الصحارة وعندنا من المصنفات ومن الكتب ومن كذا وكذا لكن المشكلة وهذا هو الفائق بيننا وبين السلف رضي الله عنهم كانوا يعملون أكثر مما يعلمون ونحن عندنا من العلم أكثر مما عندنا من العمل والله المستعان لا بد أن نحول ما نعلمه إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه في وجوب اتباع العلم بالعمل وظهور آثار العلم على طالبه وغرد الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه. وكما جاء في حديث الصحيح أن الرجل يلقى في جهنم أعادنا الله وإياكم منها يلقى في جهنم فتنذلق أقتابه يعني أنعاؤه من شدة حر جهنم لا إله إلا الله تنذلق أقتابه يعني تخرج من بطنه فيطوف حولها كما يطوف الحمار بالرحا فيأتي إليه أهل جهنم جاء فلان أولم تكن تأمرن بالمعروف وتنهان عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عن المنكر وَآَاتِيهِ اللهم سلم سلم هذه مشكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن لابد أن يظهر أطر العلم على حامله ومن لم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره فلا شك أنه فمثل تلك الصور التي ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن فمثل الحمار يحمل أسفار وما أحسن قول الفضيل بن عياد رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل بعلمه صار عالما يعني هذا هو ضابط هذا هو ضابط أن تصير عالما من خلال كلام فضيل العياض. يعني ما دمت لا تعمل بعلمك فأنت جاهل ولو حفظت الكتب الست ولو حفظت كتاب الله ما دمت لا تعمل بما علمته فأنت شاهد ولن ترتقي إلى ذروة العلماء حتى تعمل بما تعلم كان قليلا أو كثيرا وهذا كلام دقيق لأنه إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به فهو جاهل لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق ما الفرق بينهما بل لعل الجاهل يُعذر بجهله فلا يكون فلا يكون العالم عالما حقا إلا إذا عمل بما علم ثم إن العلم إضافة إلى أنه الحج للإنسان فهو أيضا من أسباب تباة العلم وبقائه ولهذا تجد الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه إذن فالذي يعمل بعلمه يستحضر علمه أما الذي لا يعمل بعلمه فسرعان ما يضع, ما يضع علمه قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به الله أكبر هذه قاعدة مهمة كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به أضف إلى هذا ما قاله بعض أهل العلم بعض أهل العلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم هناك يقول الشيخ الهزان رحمه الله أحفظ الله نسأل رحمته أحيان وأمواته أن بعضهم يعتقد أن هذا حديث وهذا ليس بصحيح إنما هي عبارة مأطورة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ومعنى أورته الله علم ما لم يعلم أي زاده إيمانا ونور بصيرته. وفتح عليه من العلوم أنواع وفروع ولهذا تجد العالم العامل بازدياد ويبايق الله في وقته وعلمه فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلم وأن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه سيكون هذا العلم حج عليه كما ورد في حديث أبي برزة رضي الله عنه، الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض ومنها وعن علمه ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به أو ما عمل ماذا عمل فيه وهذا لا يخص العلماء كما قد يفهم بعض الناس بل كل من علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها يعني ستسأل في حدود ما علمت ولا شك أن السؤال يختلف أو تختلف درجته من شخص لشخص لكن ليس المسؤول فقط هو العالم بل أنت كذلك ستسأل ما حفظته من علم بنسبة ما تحفظ ستسأل فإذا سمع إنسان فائدة في محاضرة وخطبة جمعة تضمن التحذير من معصية هو واقع فيها فعلم أن هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر محرم فهذا علم فتقوم عليه الحجة بما سمع. وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك قال المصنف رحمه الله الثالثة الدعوة إليه يعني عندك علم تعمل به ماذا يلزمك أنت احترد بهذا العلم أه؟ هل تبخل بهذا العلم على غيرك هذه كذلك أزمة لو كل واحد من المسلمين عالم شيئا في دين الله جل وعلا وعلمه غيره ما بقي في الأمم الجاهل الثالثة الدعوة إليه تعلمت العلم الشرعية وعرفت كيف توحد ربك جل وعلا وهذا التوحيد مبني على أصول صحيحة وعلى عيم صحيح فعليك أن تدعو إلى توحيد الله وطاعته عليك أن تسلك مسلك الرسل فهذه وظيفتهم ووظيفة أتباع أتباعهم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني كل واحد يحقق المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدعو الناس إلى هذا الهدى أن يدعوهم إلى الدين أن يدعوهم إلى العقيدة الصحيحة في حدود ما يعلم ولا حاج يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف وعني تشريف هو آية تخفيف آية ألا تستطيع أن تبلغ آية عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا كملت قوته العلمية بالعلم وقوته العملية بالعمل فإنه عليه أن يسعى إلى بدلي الخير للآخرين بوصول برسول الله تعالى عليه الصلاة والسلام <تصفيق> والدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم وثوابها جزيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم <تصفيق> والحديث خرج البخاري المسلم والدعوة أرجع لأكون أطلط على الإخوة والدعوة أختم إن شاء الله تعالى بهذه الفوائد متعلقة بالدعوة الدعوة لا تؤتى ما وتكون وسيلة إصلاح إلا إذا كان الله يكن إلا إذا كان الداعي متصفاً بما يكون سبباً لقبول دعوته وظهور أثرها ومن ذلك التقوى ويقصد بها كل يقصد بها كل معانيها من براءة واجتناب المحظورات والتحلي بصفات أهل الإيمان. لا بد أن يتصف الداعية بهذا الشرط الأول وهو التقوى لأنك ستكون قدوة فعليك أن تتقي الله جل وعلا ثانيا الإخلاص ماذا تريد بدعوتك تريد ما عند الله جل وعلا أم تريد الشهرة تريد السمعة فعيد مقالا في جريدة ما شاء الله انظروا إلى الشيخ فلان أو العلامة فلان أو كذا ما تقصد بدعوتك الإخلاص هو أن تقصد بدعوتك وجه الله تعالى لا تعيد مدحا ولا ثمعة ولا مالا ولا منصبا Vala, shayya, vala, vala, vala, vala. Bida, vala. Pakat. Tuhidumarindalla. Hayakumulla. Allah, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, kala, ثالثا العلم كيف ستكون دعوة ناجحة بدون علم فقوام الدعوة هو العلم والشحنة الحقيقية للدعوة هي العلم كيف ستدعو غيرك وأنت لا تعلم شيئا ولهذا نأسف لأشخاص يجندون أنفسهم للدعوة ويقطعون الفيافي والصحاري تايكين أبناءهم ودويهم من أجل تبليغ الدعوة والواحد منهم لا يعرف أقسام التوحيد أو لا يعرف فوائد الصلاة والله مشكلة لا بد من العلم لا بد أن تكون هذه الدعوة في أمن الله قائمة على العلم لا بد أن يكون الداعية فاهما لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسير السنف الصالح رابعا الحلم الحلم وضبط النفس عند الغضب لأن طريق الدعوة مفروش بالأشواك وليس بالغوض لابد إن كنت خالصا في دعوتك لابد أن تبتلى. سئل عمر أيمكن للرجل أم يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. أو أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شوّى ما واهينا وقصّر طباعيته، وقيل فيه ما قيل من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة. إذن عليك أن تصبر في هذا الطريق وأن تكون حليماً وأن تضبط نفسك عند الغضب. لأن ميدان الداعية هو صدور رجال ونفوس البشر وأكيد هي متباينة مختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم عموما أن تكون ذا خلق حسن وذا أخلاق عالية ولا غرابة أن نرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صبقت أخلاقه الوحي يعني كانت أخلاق الحبيب كتمهيد ومقدمة لما جاء بعد ذلك حتى لقب بالامين صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الدعي خلق حتى يأخذ به الناس ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفض من حولك من مقومات الدعوة الناجحة أن يكون هذا الداعي داخلق وأن يتحمل ما يتعرض إليه لأن الداعية كالطبيب فهذا يمدحك وهذا يذمك وهذا يشكر يشكرك وهذا ربما يشتمك وهكذا ومواقف الأنبياء والرصف في هذا المجال كثيرة ومتعددة وكذلك مواقف سلفنا الصالح رضي الله عنهم وما تعرضوا إليه في سنة. كذلك أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب البيئة التي يدعو فيها فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلى الله أو شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله يعني ينبغي أن تكون فطنا ينبغي أن يكون الداعي فطنا وأن ينظر ما يناسب ما يناسب ذلك المكان إن كان في حاجة إلى العقيدة فهي من باب أولى وإن كانت عقيدتهم صحيحة لكن عبادتهم فيها ما فيها فعليه بالعبادة إن كانوا ذو عقيبة وعبادة لكن أخلاقهم تحتاج إلى تشذيب وتنقيح وكذا فعليه بالأخلاق وهكذا لا إله الله سادساً أن يسبك في دعوته المنهج الذي سطره رب البشر في كتابه وأخيراً الرابعة الصبر على الأدى فيه الرابعة من المسائل الأربع الصبر على الأدى في الدعوة إلى الله لا بد أن تتعرض إلى الأدى فعليك أن تصبر وعليك أن تتحمل في سبيل هذا الطريق لأنك على الحق يجب على الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيها صابراً على ما يعترض دعوته أو ما يعترض هو من الأدى لأن الداعية يطلب من الناس أن يتحرروا من شهواتهم ورغباتهم وعادات أقوامهم ويقف عند حدود الله تعالى في أوامره ونواهيه وأكثر الناس لا يؤمن بهذا المنهج ولهذا هم يقاومون الدعوة لأن هذه الدعوة تضع حدا لشهواتهم وتضع حدا لأموالهم وتضع حدا لمناصبهم لهذا لا نستغرب أن الكفار يحاربون الإسلام لأنهم يعلمون بأن هذا الإسلام سيسوي بينهم وبين الفقراء كما سو بين الأوائل من كفار قرش بينهم وبين عبيدهم لهذا يرفضون الإسلام ولا يؤمنون بمنهجه بل يحايبون دعاته بكل ما أوت وبكل سلاح بعد الداعية أن ينتأسى برسل الكرام الذين قص الله علينا أخبارهم وما حصل لهم من مشاق في الدعوة ومتاعبها من إعراض الناس عن دعوتهم وأذيتهم بالقول والفعل مع طول الطريق واستبطاء النصر ثم انتقل الشيخ محمد الزهاب إلى الدليل على هذا الكلام عمرنا بالدليل فساقلنا الدليل ونقف عند هذا القدر ونطرق ما استدل به الشيخ رحمه الله في الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم ما سمعنا وأن يصحها قائدنا وأن يوفقنا لعبادته وأن يوفقنا اتباع سنته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فجزاءكم الله خير جزاء على متابعتكم الله خيرا كل من أعان على نشر هذه المادة ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وجعل ذلك بميزان حسنات فائليه ومستمعيه والدالين عليه ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة